والمحصنات من النفاء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغون ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن لم يستطع بي فالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم صنات غير مسافحات ولا متخذات أغسان فإذا ما علي المحصنات من العذاب ذلك وأن تصبروا خير لكم والله نار الذي عليكم والله